الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين المتن. في يقول المصنف رحمه الله والمستثنى به الا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيه ما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمداء شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا انتهى كلامه رحمه الله كنا قد صنعنا في بيان ما ذكره المصنف رحمه الله في باب الاستثناء حيث قال والمستثنى بإلا وتوقفنا عند قوله رحمه الله ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وهذا منخص لما مضى أولاً ذكرنا أن أن أسلوب الاستثناء لابد فيه من مستثنى منه وحرف استثناء أو استثناء ومستثنى ومستثنى وينقسم الاستثناء إلى قسمين باعتبار ذكر المستثنى منه وعدم ذكره فإذا ذكر المستثنى منه فهو تام فإذا حذف المستثنى منه فهو ناقص فهو ناقص أو مفرق وينقسم او قبل هذا اذا حذف المستثنى منه ولم يذكر لا يكون المستثنى من لا يكون الاستثناء الا سالبا الا منفيا ينقسم الاستثناء باعتبار النفي وعدم النفي الى قسمين تام آه عفوا موجب و أو او منفي ومثبت المنفي هو المسبوق بالنفي أو الاستفهام والمثبت هو هو غير ذلك نعم إذا اذا ذكر المستثنى منه فهو على وجهين هنا ذكر المستثنى منه فهو اذن تا تامل فإما ان يكون موجبا اي ثام مثبتا قام القوم الا زيدا واما ان يكون منفيا ما قام القوم الا الا زيدا واضح الا زيدا هذا لا حكم وهذا لا حكم كما سيئت بعد تتمة التقسيمات إذا عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى تام من آه ينقسم إلى تام باعتبار ذكر المستثنى منه وإلى ناقص باعتبار عدم ذكر المستثنى منه إذا ذكر المستثنى منه فإما ان يكون موجبا يعني كلام غير منفي وإما أن يكون سالبا يعني الكلام ماذا؟ منفي إذا لم يذكر المستثنى منه فلا يكون إلا هنا عدم ذكر المستثنى منهم لا يكون قال النحويون لا يكون إلا منفيا وهذه المسألة فيها كلام فيما يأتي ان شاء الله واضح الآن إذا ذكر إذا, ع... إذا لم يذكر المستثنى منهم فلا بد من أن يكون الاستثناء منفيا واضح لا بد أن يكون الاستثناء منفيا. الآن باعتبارا باعتبار المستثنى والمستثنى معا إما أن يكون الاستثناء متصلا، وإما أن يكون منقطعا. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو ماذا؟ متصل. ما قام القوم إلا زيدا. زيد من القوم، فهو ماذا؟ متصل واما ان يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى عفوا وإما ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيكون ماذا منقطعا قام القوم إلا حمارا قام القوم إلا فرسا واضح إذا فهو ماذا منقطع لماذا منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالفرس ليس من القوم ليس من جنسه واضح لو قلنا جاءت الحيوانات إلا فرسا فهو من جنسها لو قلنا جاءت الحيوانات إلا حمارا فهو من جنسها مفهوم هذا هذا باختصار التقسيمات الآن الأحكام تابعوا معي في الأحكام إذا كان الاستثناء تاما بمعنى أن المستثنى منه ذكر القوم قام القوم ما قام القوم إذن مذكور وكان الكلام تاما كان الكلام تاما أي أنه ليس منفيا ما حكم المستثنى إذن وجوب النصب وجوب النصب سواء كان متصلا أم منقطعا إذا كان متصلا يعني ان المستثنى من جنس المستثنى منهم او مقاطعا يعني ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه متى هذا اذا كان الكلام تاما موجبا ذكر يعني في اقصى درجات الكمال في هذا الكلام ذكر المستثنى منه والكلام ماذا تام كل شيء على الاصل فيج فينصب المستثنى منه عفوا المستثنى وجوبا لا يهم هل هو من جنس المستثنى منه او ليس من جنسه تقوم تقول قام القوم الا زيدا الا حمارا قام القوم الا زيدا الا فرسا واضح اذا يجب ماذا النصب اذا ذكر المستثنى منه وكان الكلام منفيا وكان كلام ماذا منفيا ما قام القوم الا هنا وجهان في الإعراب للمستثناء ماذا؟ وجهان لإعراب في المستثناء هذان الوجهان يختلفان باختلاف من؟ نعم يختلفان باختلاف ماذا؟ باختلاف العرب بني تميم والحجزيون وينظرون إلى, الحكم، الى الكلام باعتبار الانقطاع والاتصال الان واضح الان هنا لا ننظر الى انقطاع والاتصال سواء كان من جنسي او ليس من جنسي نحن الان في الوجه الثاني وهو الكلام تام ولكنه ماذا منفي وهنا ماذا منفي هذا الكلام هذا اما ان يكون متصلا واما ان يكون منقطعا إما أن يكون متصلاً يعني أن المستثنى من جنس المستثنى منهم وإما أن يكون منقطعا يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا لنوجها من الحكم واضح الآن الوجه الأول إذا كان متصلاً نعم في حالة انقطاع نعم يختلف التميميون عن الحجازيين نعم هنا طيب أعيد الرسم حتى يتضح لك ان تدرون اين نحن الان الان كلام تام منفي هذا اما ان يكون متصلا ومنقطع. نظن لا يظل الانتصال ومنقطع هنا. هنا ما؟ عندما دون تفصيل هنا اذا كان متصلا يجوز الوجهان يجوز الوجهان ما الوجهان اما البدليه ان يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه واما ان يكون والوجه الثاني وهو جواز النصب اما ان ينصب على الاستثناء النصب على الاستثناء هناك حتى تعرف لماذا منصب وإما أن يكون بدلاً من المستثنى منه مثال أو أمثلة ما قام القوم ها إلا زيداً وزيد إذن نلاحظ هنا الكلام تام منفي متصل واضح الآن إذن يجوز الوجهان يجوز النصب ويجوز ماذا لا نقول الرفع نقول بدليه لان هنا القوم مرفوع فجاء مرفوع واضح قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا فيجوز الرجحان على آه عفوا يجوز النصب تقول ما قام القوم الا زيدا ونعرب زيدا مستثنى منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره الوجه الثاني البدليه ننظر في المستثنى منه ما حكمه نعطي ذلك الحكم لي؟ لمن؟ للمستثنى فنقول القوم فاعل مرفوع إذن زيد المس... ماذا بدل من القوم مرفوع ورفع وضم ظاهر على آخر ايهما أرجح البدليه ومنه قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل قرأ من قرأ بالرفع؟ ها؟ لا من قرأ بالنصب الأكثر على على الرفع من قرأ بالنصب أم أظن ابن عامر ابن عامر ها ابن عامر <تصفيق> إلا زيد النعم واضح الآن؟ هذا في الأول إذا كان منقطعا إذا كان الك... نعم متصل هنا منقطع أو نمثل نواصل التمثيل نقول ما رأيت القوم إلا زيدا ما رأيت القوم إلا زيدا زيدا كيف نعربه؟ ينصب على الاستثناء على الاستثناء جواز النصب على الاستثناء أو النصب على البدليه فنقول قوم مفعول به منصوب وزيدا مس... بدل من القوم منصوب ونصب فتح الظاهر على خيهما ارجح النصب على البدليه لاحظوا انه منصوب منصوب لكن أول النصب على البدليه ماذا ارجح ما مررت باحد الا زيد زيدا نعم الا زيد ما مررت باحد الكلام تام؟ تام منفصل؟ آه عفوا منفي؟ منفي متصل؟ متصل يجوز الوجهان مع ترجيح البداليه ما مرأت بأحد إلا زيد زيد بدل من أحد مجرور وجرور كسر الظاهر على آخره زيدا مستثنى منصوب ونصبه الفتحه الظاهر على آخره هكذا؟ طيب كيف المعنى؟ لا meaning of the meaning of the relationship? No, the relationship and the relationship. I didn't understand your question. Who is the best person? Is the best person? It is the rule. Why did he put the word on the right? Why did he put the word on the right? The لكن الأكثر هو الذي يكون راجحا فأكثر العرب في إذا كان الاستثناء منفيا متص... عفواً... م... تاما منفيا متصلا ماذا يعطون يرجح... يتبعون... المستثنى ماذا حكم المستثنى منه هذا في أكثر كلام العرب وربما يأتي القرآن مخالفا لأكثر كلام العرب فيعطى الحكم لمن للأكثر واضح وإن كان القرآن أفصح من, أفصح من كلام العرب، لكن قواعد اللغة مبنية على أكثر الكلام، وهذا أمر معروف عند النحوي. فهنا أعطوا الرجحان البدلية ليس هكذا، إنما لأنه أكثر كلام العرب. نواصل إذن إذا كان مقاطعا، يفرق بين التميميين والحجازيين. تعكس المساله تعكس المساله اذا كان منقطعا اذا كان الاستثناء منقطعا يعني ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ها ما قام احد الا فرسا وان كنت احد قد تدخل فيه What did the people do? What did the people do? The people do not do it. لا لا do it? No. The people do not do it. Yes, the people do it. They do يرجحون آه يجوزون الوجهين ما الوجهان البدلية والنصب لكن هنا يعكسون المسألة يرج يرجحون ماذا النصب على الاستثناء الحجازيون وجوب النصب لا يفرقوا واضح هذا وجوب ماذا وجوب النصبي في ماذا في الانقطاع إذا ما قام القوم إلا فرسا على مذهبي من؟ الحجازي فرسا مستثنى منصوب واجب النصب ونصب الفتح الظاهر على آخر على مذهب التميميين فرسا فرص يجوز به الوجهان يقولون فرص بدل من القوم مرفوع ورفع الضم الظاهر على آخره فرسا مستثنى منصوب ونصب فتح الظاهر على آخره أيهما ارجح ايها التميميون يقولون النصب على الاستثنائي ارجح واضح هذا؟ ما قام القوم ما رأيت القوم إلا فرسا ما رأيت القوم إلا فرسا ها طبعا الحجازين يكفي الحكم واحد ابن تميم النصب على ستن أرجح ويجز النصب على البدليه ما مررت بقوم بالقوم إلا فرسا إلا فرسا إلا فرسا بدل من القوم مجرور وجره الكسره الظاهر على اخره فرسا مستثنى منصوب ونصب الفتح الظاهره على اخره الى هنا توقفنا إذن هذه مراجعه هذا التفصيل واضح او غير واضح اذا طال عهدكم بالاستثناء تنسى هذه العكه ثم قال ما قال رحمه الله ما لم ها قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن ما لهم به من علم الا اتباع الظن الان ما لهم هذا منفي ما لهم به من علم الا اتباع الظن الاتباع هنا ها الا اتباع مستثنى من من من العلم هل الان هذا الاستثناء تام او نقص تام منفي منفي وافعل لان ينظر الى اتصاله وانفصاله هل هو متصل او منفصل منفصل لماذا لان اتباع الظن ليس من العلم في شيء ليس من العلم في شيء إذن هو استثناء منقطع تام منفي منقطع ماذا يقول الحجازيون وجوب وجوب النصب وماذا يقول التميميون ترجيح النصب وجواز الوجهين هكذا اذا ها وجواز الوجهين حينما يقول ترجيح يجوز الوجهين واضح ها هنا القراءه اظن هنا القراءه هنا خالفت القاعده التي بعض اظن اكثر القراء قرأوا بالنصب وقرا واحد بالرفع لا أدى هل ذكر هذا هنا ولا لا إلا اتباع ويقرؤون إلى اتباع نعم إذا كان نعم فيقولون ما فيها وبلغاتهم جاء إذن هنا يجي نعم خلاص خلاص وجدتها واذا كان الاستثناء منقطعا فاهل الحجاز يوجبون النصب فيقولون ما فيها أحد الا حمارا وبلغتهم جاء التنزيل قال الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن وبنو تميم يجيزون النصب والابدال ويقرؤون الا اتباع بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ لأنه خافض له من الزائدة لأن من زائدة هذه طبعا هذا فقط كنت أريد أن تحقق من قراءة الآية ها؟ نعم حفج الزائد من, من تزاد بثلاثة شروط الاول الأول ان تسبق بنفي او استفهام الثاني ان تدخل على نكره ومنهم من يزيد شرطا ثالثا فيقول ان يكون مدخولها مرفوعا او منصوبا يعني اما ان يكون في محل رفع او ان يكون في محل نصب قال رحمه الله ما لم يتقدم فيهما فالنصب ما لم يتقدم فيهما أي ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه فإذا تقدم فالنصب لا غير يعني يجب نصب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه قال ومنه أو نحو قوله ومالي الا إلا آل أحمد شيعة الا إلا مذهب الحقي مذهب الا الا احمد واصل الكلام مالي شيعة الا آل أحمد هذا اصل الكلام مالي شيعة الا آل احمد ومالي مذهب الا مذهب الحق وهنا قدم المستثنى على المستثنى منه فيجب النصب هاته إن استطعت؟ لا يمكن لا يتقدم إلا في المنفي المستثنى لا يتقدم إلا في المنفي يقول وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبوا كلام واضح أو نكتبه آه إلهي كريم مالي لاحق مالي إلا ألا أحمد شيعة أي ليس لي شيعة إلا آل أحمد فما نافيا ولي جار ومجرور متعلقان بماذا نعم أحسن بخبر محذوف وجوبا مقدم وجوبا لماذا تقدم وجوبا لان المبتدا نكره ليس لها مسوغ الا تقدم الخبر عليها تذكرت نعم إذن ما لجا لي لا موليا جار وجوبا تعلقا بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن ما كائن ما كائن لي وما حرف نفي إلا حرف استثناء الا مستثنى منصوب وجوبا ونصبه الفتحه الضاره على اخره ومضاف أحمد مضاف إليه مجرور وجره الفتحه نيابة عن الكسره لانه ممنوع من الصرف بسبب علتين هما العالمية وزن الفعل احسنت شيعه مبتدا مرفوع و رفع الضم الظاهر على اخره والبيت الآخر الاخر مثله الشطر الثاني مثله وما ماليا الا مذهب الحق مذهب او مذهب اذن اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ماذا وجب نصب المستثنى وجب ماذا نصب المستثنى مثال من يعطينا مثال ما قام إلا زيدا القوم ما قام إلا زيدا القوم سواء كان متصل أو منقطع ما قام إلا حمارا القوم ما رأيت إلا زيدا القوم ما مررت إلا <تصفيق> ما مررت الا من هذه صعبه ما مررت ها لاحظ لماذا اشكل ها ما ما مررت باحد الا سبحان الله ما غاب عنكم الحكم قبل قال لكم ان ما ما مررت باحد الا لاحظوا زيد زيد زيد, زيد. ها لماذا زيد هنا الباء ليش جت زيد هنا هو انت دائما تزيد لا لا ليست زائدة الباء لاحظ جيدا. هذه الباء التي تعدت بها الفعل مرة, مرة بزيد فلما مر لاحظ شوف هنا لاحظ هنا انظر ما هذا كلام تام أو لا تام ذكر المستثنى منهم من في من في من في أولاء من في إذاً فيه ماذا الوجهان نعم وهو متصل هو ماذا متصل ترجيح ماذا ترجيح ماذا ترجيح البدليه, ترجيح البدلية. مع جوازي النصبي. ما مررت بأحد إلا زيد إلا زيدا زيد بدل من أحد لأن نقدم المستثنى على المستثنى من إذا تقدم وجب ماذا النصب. وجب النصب إذا لماذا أشكال آه. ما مررت إلا زيدا بأحد كيف هو كلام قليل الاستعمال فقط والا نعم ها نعم يتعدى بحفظ فقط ما مررت الا زيدا باحد إذن وجب ماذا وجب النصب اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ثم قال رحمه الله او فقد التمام او فقد التمام فعلى حسب العوامن قوله قوله رحمه الله او فقد التمام معطوف على قوله فان فقد الايجاب كيف نعم هو قال والمستثنى بإلا من كلام تام موجب تام وموجب ثم فرع فقال فان فقد الايجاب فلو كذا وكذا وكذا فإن فق أو فقد التمام الآن حكم آخر إذن فالمستثنى بإلا يكون منصوبا إذا كان الكلام تاما موجبا فإن فقد الإجاب فحكمه كذا وكذا أو فقد التمام فعلى حسب العوامله هذا كلامه أو مراده هو من الكلام رحمه الله فقد التمام بمعنى أن المستثنى منه لا يذكر لا لا يذكر قال النحويون ولا يكون إلا منفيا يعني انظر المستثنى منه منه والمستثنى عندنا قام القوم إلا زيدا هذا الكلام تام موجب ذكر فيه المستثنى منه وذكر المستثنى ولم يتقدم المستثنى على المستثنى منه ولم يكن منفيا واضح الآن لا يمكن ان يحذف المستثنى منه في الايجاب لا يك... لا ي... لا تقل قام الا زيد الا زيد نعم قالوا لا يمكن ان يكون المستثنى منه محذوفا في الكلام الموجب يعني لا يحذف المستثنى منه في الكلام الموجب مفهوم الان لماذا هو هو هي قضيه عقلية ثابتة عن طبعا عن كلام العرب لاحظ زيد المستثنى ما. مستثنى من ماذا من مستثنى منه اذا حذف المستثنى منه لم يثبت الحكم لم يثبت له حكم فكيف يستثنى منه لم يثبت منه حكم له حكم فكيف يستثنى منه وبالتالي قالوا لا يكون إلا من في ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد حذف المستثنى منه لما حذف المستثنى منه لا من أن يكون الكلام ماذا منفيا بمعنى أن حذف المستثنى منه مرتبط بنفي الكلام لا باثباته يعني لا يجوز حذف المستثنى منه في الكلام الموجب يعني غير المنفي فإذا نفي جاز ذكره وجاز حذفه اذا حذف المستثنى منه طبعا إذا ذكر المستثنى منه في حال الكلام المنفي عرفنا الاحكام أنه يجوز الوجهان مع ترجيح البدليه إذا كان متصلا واذا كان منفصلا فالوجوب وجوب نصب عند الحجازيين وجواز الوجهين مع ترجيح النصب عند بني تميم الان اذا حذف المستثنى منه صار ماذا صار الاستثناء مفرغا مفرغا يسمى ما معنى مفرغ ليس ناقص هو معنى مفرغ ان ما بعد الا ان ما قبل الا يعمل فيما بعد الا ما قام ما قام الا زيد الان كان الا غير موجوده اذا زيد من عمل فيه قام تفرغ الاستثناء او تفرغ ما قبل الا من العوامل للعمل فيما بعد الا ما مررت الا بزيد ما مررت الا بزيد كما تقول ما مررت مررت بزيد ما قام الا زيد ما رايت الا زيدا ان ان هي الا هند ان هي الا هند ان هو الا زيد ان هذه تسمى حرف نفي If هنا is حرف a word. There is no Muhammad but the Messenger of Allah. If it is only a false and a false and a false. And اه ما امرنا هيا نقتربوا الى ما امرنا الا امرنا اذا امرنا الا امرنا مبتدا مرفوع رفعه الضم الظاهر على اخره مضاف وانا مضاف اليه ضمير متصل مبني في محل جر الا حرف حصر استثناء واحده خبر مرفوع رفع الضم ظاهر على اخره اذا المبتدا عامله في الخبر المبتدا هو الذي رفع الخبر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا فعمل المبتدا في ماذا في الخبر مثال اخر ها كيف تلغى على اعتبار أنها تعمل في المستثناء تلغى وعلى اعتبار أنها لا تعمل هي في المستثناء لا قلت تلغى هي أداة حصر أو حرف حصر واستثناء لا تنصر إلا الحق نعم. لا نهي حرف نهي تنصر في مضارع مجزوم وجزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت الا حرف حصر الحق مفعول به منصوب لتنصر ونصبه الفتح الظاهر على اخره مثال اخر إذن نعم ما قلت لهم الا ما امرتني, ما إلا ما أمرتني به ان اعبدوا ربي ان اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت ما نافيه قلت فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل لهم جار ومجرور متعلقان بالفعل قلت إلا حرف استثناء وحصر ملغية ألغيت ملغات ها ما قلت لهم الا ما امرتني ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لي قلت ان حرف تفسير مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين أن اعبدوا اعبدوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل الله فعل به ربي بدل وربكم معطوف عليه والياء مضاف إليه والكاف كذلك مضاف إليه وقت إذن بقيت مسألة قبل أن نختم باب الاستثناء حتى لا نعود إليه يقول النحويون أن أو إن الاستثناء المفرغ لا يكون إلا منفيا ولكن ثبت في القرآن في كذا موضع ان او ضد هذا او خلاف هذا قوله تعالى وانها لا كبيره الا على الخاشعين ان حرف مشبه بالفعل ها اسمها اللام مزحلقة كبيرة خبر إن. واضح إلا حرف استثناء على جار مجرور خاشعين مجرور على وجرولياء إلى اخره متعلقان بماذا بكبيرة كبيرة على الخاشعين إذا فكبيرة عملت في الخاشعين هذا مفرق او لا ما قبل إلا عمل فيما بعد إلا هل هو من في ليس من في يلا. واضح الآن هذا مثال أظن هناك أكثر من عشرة امثله في القرآن بتخالف ما ذهب إليه النحويون بعضهم يوجه هنا بالتأويل وكذا ولكن المسألة تبقى ماذا؟ تبقى للبحثي إلى هنا قد أنهينا منصوبات عن ظلم <تصفيق> <أه>؟ نزل منصوبات <تصفيق> آه ويستثنى بغير وسواه اه ينرجيه اثناء الدرسيه القادمه ان شاء الله <تصفيق> ما بقي اسهل مما مضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك